o yeah. uh. Tá voando? اصور بخيالي ماخذ ما مني بالي محلوك يلمعكو بجمالك شادهن بخصالك وياك حسل قلب الموالك انا بروح اشاريك يا غالي جرحي وما داويك كل شي تانا حسبك تبرا نريدك يا علي روح بيدك والله نريدك روح بيدك يا علي المنتج والموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج الاستانيق ادارة الانتاج بشار السعدي سنتلي شبهك سوا ما نلت بحياتي لمحل منياتي لولاك انا انا لالغنى نسيك قلبي وينسى طريق هي ها مثل عيون بريك ايوه بدي فنه غطيك وتبا من اشوفك يا علي ما al <laughs> لي كلامك سحر نف كلامك وانطرا كم في <متصفيق> كل حنانه مر عمره وزمانه بجفا يا هو اللي جاري حقد رب من طيك منوره ساكنه طيحك يا علي ما ابيك علي لست الصوتية ضياء الزبيدي بصوت لؤي البغدادي كلمات وإرحان أحمد جمع السليماوي